قل من يرزقكم من السماوات ولرزق لله وإنا أوياكم لعلى هدنه في ضلال مبين قل لا تسألون وَلَا أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كان كَذَّبَ النَّاسُ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ أَمْرُ الْآخِرَةِ وَقَالَ الَّذِينَ تَفَرُوا لَنُّ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ نَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَتَمكِّنُنَّ مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ فَوَرَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ أَنْتُمْ بَلْ كُنْتُمْ وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما وَجَعَلْنَا لَغْلَانَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا نخاروا لیا موام پانی ہم ججا بھی لهم جزاء بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَةِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وقت و ہو منا کمدارتی كُن كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ إِنَّ سَوِلِّي جُنَا مِنْ دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النير التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم پرو محدو خود هذا بہدا مَا هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد وکل دین اہ دل چیچ مِنْ کھو ن وكذبنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا محشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير